لآن ل ا شركه الهدى للخدمات يربي ا الرحمن ي التقنيه ا و شركه من الهدى شركه دعويه ا غير ربحيه ذات ا ل أ م ا م و ن ا ل ع ص ت م ا ل ح ع ي شركه الهدى ب ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ن 「なぜなら」<音楽> موسوعه ا ل ن ب ل س ي للعلوم ا ل ا you、uh -huh.